وإنه لعلم للشاعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدن لكم الشيطان إنه لكم عذو مبين ولما جاء الْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اختلفا احزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون ان الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون ان اخنا يوم اذن بعضهم لبعض عدون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين وخُلُ الْجَنَّةِ أنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْمُوهَا بِمَنْ كُنْتُمْ تَأْمَنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ